غير ا ل م ف ط و ب عليهم ولا الضالين يا أ ي ه ا الذين امنوا ما لكم إ ذ ا قيل لكم انفروا في سبيل الله إ ذ ا قلتم إ ل ى ا ل أ ر ض أ ر ض ي ت م ب ا ل ح ي ا ة الدنيا من ا ل آ خ ر ة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 الله ع ل ه النابلسي للعلوم ا ل ذ ا ا س ل ا ث ن ي ن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ا ل ص ل الله ة و ك م ة ا ل ا ل ع عزيز ل والله ي ا ح ك ي م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 حتى يتغير لك اسماء ل ذ ي ن ص د الله ا ا ل ح س ن الذين يؤمنون وارتابت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه إلا خبالا و ل أ و ض ع ل ا ل ك ن ا ب ل س م ع و ن ل و ا ل ل ه ع ل ي م ا ل ظ ا ل م ي ن لفضيله ق د ا ل ف ك ت ن ر محمد راتب ا ل ن ا ب ل ك ي موسوعه النابلسي ف ل ل ع ط و م ا ل ا س ل ا م ي محيطة أ م ر ن من ا قبل و ي ت و ل و ا و ه م ا ل ن قل ل س ي ب ن ا إ ل ا م ا كتب ل ا س ل ا م ي ص ي ب ن ا ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أ و ب أ ي د ي ن ا فتربصوا انا معكم متربصون